قُوَّد إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُوَّد وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَحْيٌ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الحميد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 حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بط بيك لشديد ان هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود في